أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وَمَا كُنَّا مِنْ ذِيلٍ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا على عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 أحييناها وأخرجنا منها حَبًّا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيود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 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمشتقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَ الْعُرُجُّونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَضِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سابق النهار.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 وَإِنَّ شَأْنُ غُرِّقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُبْ بِقَذُؤٍ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ مَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُحَمِّنُونَ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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وانفق في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبأوا الصراط فأنا يبصرون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 ولهم فيها منافع ومشارب أ أَفَلَا يشكرون فاتخذوا من دون الله آله تلعلهم ينصرون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 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 دُخْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَن خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاطِبٌ فَاسْتَفْتِهِهُم أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَن خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن يضيئن اللازم بلعجبته ويضخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأى آية يستسخرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آبائنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقالوا يا ميلنا هذا يوم الدين هذا يوم فصل الذي كنتم به تكذبون، أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فحدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مشتسلمون وَقَال بنَبَؤُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ أَوْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 فأغميناكم إنا كنا غامين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين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 أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على شرور متقابلين يُقَافُ عَلَيَّ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيَضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَغْلٌ وَلَا هَمَزٌ عَنْهَا جَثْمُنٌ بَعِيدُهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كأنهن بير مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين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 قالت الله إن كتلت ردي ولولا نعمة ربي لك مِنَ من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَازُ الْعَظِيمُ لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البقون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين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 وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ فَلَا مَنْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 اِفْكَن آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدون فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَأَلَّا إِنِّي سَئِب فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَاوَ إِلَٰهَتِهِمْ فَأَقَالَتْ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لكم لَا تَنطِقُونَ فَرَاوَ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إليه يزفون قال أتعبدون ما خَلَقَكُمْ والله خلقكم وما تعملون قال ابن له بن فألقوه في الجحيم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 فلما بلغ معه الشعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم أتله للجبير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 فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وحارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم فنصرناهم فكانوا علم الغالبين وآتيناهما الكتاب المشتبين وهديناهما الصراط المشتقين فتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين فإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين fakızbuh, fain themle muhvorun illa ebad Allahı Muhlasib, vterkna alihin fil كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه قل من المرسلين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 صبيين و بالليل أ فلا تعقلون فإن يونس من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدعظين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين 4-Lalabitha fi bakunihi ila yabbi yub'a thun 5-Fanabaznaah bil ararai ve hüya sakin 6 وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون Hal on elmeler ikte inem veüm şeydu inümmin if kimle ol ve Allah Allah أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا أَمْ لَكُمْ شُلْطَانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ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 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْنُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَفَأَنَّ عِدَّةَ ذِكْرَانٍ مِنَ الْأَذْلِيِّ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَمْفَ ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصرون فإن جدن لهم الوالبون فتول عنهم حد وَأَبْصِرْهُمْ فَسَنْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وتول عنهم حتى عين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد و ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاء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 أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد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 ام عادهم خسان رحمه ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسقاب جُدَّمَ هُنَاكَ مَحْجُومٌ مِنَ الأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ عِمَّ وَعَدُوا فِرْعَنُ الْأَمْتَادِ وَسَمُودُ وَقَوْمُ لُطِيمٍ وَأَصْحَابُ الْأِيكَهِ أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحط عطاب فما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سماء الصراط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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ فَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُمْ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ مه وخر راكع أناب سجدة فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مأب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 إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء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 كتاب أنزله إليك مبارك كل يتدبر آياته وليتذكر أهل الألباب فوَهَبْنَا لِدَاوُدَ شُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إنه أماب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب قدوها علي فطفق مسحا بالشوق والأعناق ولقد فتنا شليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب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 وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبًا وَذَكَرَ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ أُرْكِبُوا بِرِجْلِكَ هذا موتسلم بارد شراب، ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وخذ بيدك ضغثا فاغرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أماب فاذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذلكفر وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب تكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعدون اليوم الحساب إنا ذال رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساء وآخر من شكله أزماج هذا فرج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قَالُوا بَلْ أنتم لا مرحبًا بكم أنتم قد قدمتم إلينا فبشّر القرار قالوا ربنا قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سميته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين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 قُلْ فَلْحَطُّوا وَالْحَطَ أَكُونُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ منك مِنْ كَمِ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ولتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَزِيلُ الْكِتَابَ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء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 لَمْ أراد اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاسْتَضَافَ مِمَّا يَصْنَعُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يكفر الليل عن النهار ويكفر النهار عن الليل، ويكفر النهار عن الليل وسخر الشمس والقمر كلٌ يجري لأجل مسمى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 إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبْ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 فَأَنْتَ تَقِفُ مَنَّافِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا وَرَفْرَفٌ ألم تر أن الله أزل من السماء أنفسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ثم يخرج به زرع مختلفاً ألونه ثم يهده فتره مصفراً ثم يجعله Fetراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب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 فلا عذابٌ الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فلقد أخبرنا الناس في هذا القرآن من كل مثيل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج اللهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكشون ورجل سلم لرجل هل يشتم ياني الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند رب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 Salih dostlar nasibeyle Müslümanların yöneticilerine islah et. Ey alemlerin Rabbi, onları birleştir. Amin.